الكون عامر بي وعمر بلايا بلاي لكن قلبي في محبتك عامر يعني اشوفك وين ما رحت وياي ومنين ما وجهت تنهى وتامر ومنين ما واجهت تنهى وتامل فكو عامل بي وعمل بلاياي لكن قلبي في محبتك عامل يعني اشوفك وان ما رحت وياي ومنين ما واجهت تنهى وتامل ومن ما وجهت تنهى وتامن لا يا بعد من هو سكن في حناياي طرفي من أجلك تطلع الشمس سامر أنا ادري إنك ما تسوي سواياي بس انت لا تشعل بقلبي مجامر لا يا بعد من هو سكن في حناياي طرفي من أجلك تطلع الشمس سامر أنا دري إنك ما تسوي سواياي بس أنت لا تشعل بقلبي مجامر بس أنت لا تشعل بقلبي مجامر اترح العامر بي لكن قلبي في محبتك عامر يعني شوفك وإنما رحت وياي ومن ما وجهت تنهى وتامن ومن ما وجهت تنهى وتامن لشرت لا همي ولا شفت شكواي كنك علي مع هالزمان متأمر أنا رغيف وجيت يمك من أقصعي ما تدري أنك في حياتي تغامر لا شلت لا أهمي ولا شفت شكواي كنك علي مع الزمان متأمر أنا رذيف وجيت يمك من أقصعي ما تدري أنك في حياتي تغامر ما تدري إنك في حياتي تضال بقال عامل بمعامل أياي لكن قلبي في محبتك عامل يعني أشوفك وين ما رحت وياي ومنين ما واجهت تنهى وتامل ومن نما واجهت تنهى وتاما ومن جانب واجهت